الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والسلامة تسليما كثيرا إلى مديني أما بعد والتوفيق إخواء التوفيق إخواء سبحانه وتعالى بردوام لا شرحي الأصول من علم الأصول هين مبحثي العام لا مبحثي العام ده هين العام الصيغ عموم او اش ثاني ك عموم يعني لو دافامي كل عام اجين ب ماده كي وكله جميع هني كتر هلوها اسماء الشرط هلوها اسماء الاستفهام هلوها الاسماء الموصوله هلوها النكره في سياق النفي او النهي او الشرط أو الاستفهام الإنكاري هاينا المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعة خالي حوتيش المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعة وتاء معرف بألتان باستواء وللدباسي معرف بالإضافة أكا يعني بابتك طازية بلما درسك هنا خندوتانو دراستان كردوة شيخ ليرا هنقنمونا هينيتو لخالي شاشا أفرمي المعرف بالإضافة واذكروا نعمة الله عليكم يادي نعمتي خوايا وربك نوا يسر الراء نعمتك معرف نيبأل معرفه ني باء معرفه باء باء اضافه الله الا الله او ان الله نعمة الله مفرداً كان مجموعة مجموعة كيش آلاءة يا وتري المفرد المضاف يعن المفرد المضاف يعن هو لشرحي الأصول من علم الأصول بتوفيق إخواء ورد كاريكي زور ورد مان لم كردن بقرر نوبوي قواعد فقه كي سعدي برحمة البيت تفصيل الزورج والمدام قاعدة كي المفرد المضاف يعن باشا المعرف بالإضافة كواتي استشمان يا خوي معرفة بابي إضافة اشتيش مان هيا معرفة باشتيتر امهد باسي جورك من بوكات شتك معرف بناسراوبي الناسراوي كي بوهي دانپالووبي داتوتو داتو دپال دا شتك وايلي هاتو بناسري يسكالي نعمه الله نعمه الله هرتشي نعمت يا خوي سبحان الله على شملك كالي الا الله هرتشي اياته نشانهو النعم يا خوي جل جلاله شملكات هم النعمه كان يا سبحان الله تعالى بوي على اسم كردنكه او الثلاث المفرد المضعف يعم مفرد مضاف بل كو جمعي مضافي شرشيا جمع مضافي شرشيا هل يعم شكو على مفردن كانه ام مجموعه مفردن كانه ام مجموعه بلان بوي زوج على المفرد بلوي جمع خوي داره جمعه وهما كيبيو يا بلان مفرد بيو يعم يجب أن يكون هناك قصة أخرى وخلقها على المفرد المضافع يجب أن يكون هناك أقل أن يكون هناك إضافة من كرد لفظة جلالة لماذا يجب أن يكون هناك معرفة؟ يجب أن يكون هناك معرفة ما يجب أن يكون علم من عند مال كتاب الاصول من علم الاصول كيشي عثيمين لباسي عام ل خارج الشاء عليه مف... معرف باضافه كشتك معرف باضافه عموما يعني نحوي لباسي نحوه لباسي معرفه او اشتهنا اخواني كشتي بيات معرفه باسي نكيريك أخيونيك إضافة أيكي بولاي معرفة أبتا معرفة أوسى علي من الليوش خيونيك أقل نكيرا إضافة بكريه بولاي معرفة مفرد بيا بي جمع بإضافكرا بي بوبا معرفة عموما قيانيت أما باسا كمان ليريه كواتا إستا واذكورو نعمة الله یا نام مت خانی خواب خانو میں بس او سر تعیو خرو تا موسمانو تھو نام تر ناگری تھو یا ان لے رہے کم ان شاء الله چھو لے رہے طبعا بولنا بل ايذكروا الا الا من الله يا دي او النعمه نبكن للعين خوا اذكر من اعلاء من الله سارنج بدنا شفتين شفرمي شيخ العثيمين برحمه بي أفرمي ولو قلت اذكروا آلاء من الله فهذه ليست للعموم اجر بليادي على اكان بكنا ولا لينخاوا او بعممنيه براسي بعمومه شو كمني لك لذي تبعض دينيا آلاء من الله يعني بعضا من آلاء الله يعني وذكروا آلاء من الله منك يا منك بس بين نسبة بولاي اخواء من الله يعني ابتداء بليرة يعني كالأخواء بيداون ومن باب إضافة الشيك يا بلاي حقيقة آلاء كان مليا سبحانه وتعالى ويا أوم الله حظم هبولة سأل أقصي يا شيخ بيت آية كتر وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها خير سبحانه وتعالى افرمئه قربتا نعمه كان اخوي سبحانه وتعالى بجمر لجمار النايا نعمه الله همن قسيكا كلمن همن خالي حوت افرمئه المعرف بالال الاستغراقيه مفردا كان المجموعه اشتك منهبي معرفه ب معرفكش بهي الفولام وبختم المعروف الى برسته انا امان بيسوت انا هل مدرسه حتى زور جرهيا كسب على بيق سبكان قالت طقان بكردي قساكو الفولام خاتسري وكانه الفلام لفائدة كان اللغية عربية بوتي معرفة كردن اشتكده ناسان دن اشتكده كات يقول رجل الرجل يعني بياوكا لبري اكي كردية كاكي نشاني ناس للرزمان كردية الفرمية كقوله تعالى وخولق الإنسان ضعيفا إنسان دروس كرا به بلا بازي محل يشاهد بركان الانسان انسان جبريتيل الف لا ما كيقي انسان شكا ا ما سيدي ايتكب كاين بومار نوتو او نيه هنيك انسان ضعيف بدروس كرا به بضعيف هنيك تريبقوا دروس كرا هك الله كاتي قفرين خلق الانسان يعني هرشي انسان كيبقى يعني الفلام كان شو ده سر الانسان كان كيريا خو انسان مروفك كاتيكتا الانسان ابيتمرو فكان ملوفكان يايكاتا مروفيكي يا بابل كان الفلام اروا تسريي مسجول الفلام معناها الفلام عهدي معناها والفلام استغراق معناها لا قر جنسي نقال ألف لامي جنسي أليلا ألف لامي ألف و الضابطي ألف لامي السغراقية الشياء أو التاني ككل شني دابنا أو الضابطة كأيتي وخلق كل انسان. ضعيفا كواتا باتشيو بزانين الفلامكا الفلامي الفلاميكا بو عموم شو كل شن دابنا اقربو قنجا الشياء او بزان او الفلامي الفلاميكا بو عموم بو عموم الشيت الشيخ براحمد بها الفرمي مفردا كان مفردا ب وكو إنسان خلق الإنسان يعني خلق كل إنسان هم إنسانك هرها فرمي إن الإنسان لا خسر يعني إن كل إنسان لا في خسر هم إنسانك ببئي استثناء لخسارة من دي آية وكو آيتي سوري تينوا فرمي ثم رددناه أسفل السافلين رددناه هم إنسانك إلا الذين آمنوا وعملوا صالحة ليش فرمي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات طبعا ليلى انسان اجى لفظك هو لفظ هو كو كي مفرده ظالم للراسي معناها هي جمعه انسان معناها هي جمعه مثلا انسان اا بمفرد سرو بكلمه مفرد بكذا لا مخي بخي جمعه واتكي ويبقوا جمعوا تاقي وهلوها آيتي كتر أويكا مفردكة يا يارون تربي ويقورد فرمي أوي الذين لم يظهروا على عورات النساء يستطف اللويناء بو عمومة أو آيتي لرديهن لا إيوه أفرمي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الأطفال أما بريتيل لشي أما بريتيل لفظا ومعنى جمعة جمع طفلة الأطفال جمعك بريتيل لألف لامكة الفرمي مؤقر هاتو من على كانتان من قشتنا بالغبون او بہ دو ازن بھن لحاط نشور پھیش عوان بہ ہم گشنہ بہ لخبون بہزن و بدا وإذن كان لها تنجوره هذا فرمي الرجال مقوامون على النساء يعني كل الرجال يقوامون على النساء بالنسبة لأن النساء أكثر أليف النساء أكثر بكية استغراق همو بيأغي قواما بسر همو آفرت يكا كل شري دابني أما أليف استغراقي بك بيو... كل شون دابني أبيت أيدو جورا كتري أليف ولام وأنا بو... جاربو عموما كان بابتنام لا شرحي قوات فقهي السعدي برحمة بباسكر بشرحه كي الشيخ عبيد تنور المبتدي أقر هاتو أليف عهدي بيوابو أقر كاتب يقول معهودكي أقر عام بو عام و عامشنبو عامني بو عام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفقت من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون كاته سريم آياتاكي وأم آياتب درود ليجيهنا ما زال أنبوه شكا اليهولاميه كم الصغراق اليهولام يدوم اهديه واذا قال ربك للملائكه ام الصغراقيه هادشي فريشتي قريتو فسجد الملائكه يعني اوانيك قال ربك لهم كخوابيوتن اوانيك اخوابيوتن فسجد الملائكه يعني اويك لمشكيتو هيا وبيمنوتوا بس مانگو پھیر مانو سوج ڈرا نا سوج ایسا بو بلا بس یا پس جدا الملہ کھلوس جد لا نصي آياتك والله منك للسياقة كشاوها لأن النصكي شاوزاني منكتها كعمومة تكفر مجي كلهم وكذلك لأساليبي لا جمعتها كل من أبو يا كم خال جمع بمادكا جبخ بخد إخوتي جمع بيت باشنسة نجبدا يا مالا بر كلك بتنهان نمانت جمع او باسيكه الروته خاليه كم بملائكه تكو با الف لام ك با الف لام بابلم با الف لام قيمه ملائكه تكو زمان شيء ما بجمع رنلاتا وبابته التوكيد التوكيدي أو, او كل شيء او كل توكيد لهنا باشا طبعا جاء روايه شيء الف لام ك عهديه بلام. ضع ممني اكو لا اصول ثلاثه اياتك منزوعه على خن ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا الى شاهدا اليكم كما ارسلنا اليه فعصى فرعون الرسول الرسول ساليه فلم لينا الف لام عهديه بيشت برس الرسول اتوب او رسول كما اي كيه او رسولي كما كيه موسى مبارك الله بما تنها بيس لانه عامه يا خاصة أقل باتبتن لباسي ألف لامة أم درسة. وتم ألف لامة أهدي ببي معهودك عام, عام وخاص بو خاصة هيا يسأل عامبو عامبو خاص, خاص. ألف لامة كي بارك الله بكم كواتي يسأل الف لام ألف ببي معهودك يا أقل معهودك عامبو عامة مخصوصي جبو أوساء خاصة يعني بحسب ما تعود إليه معهود يعني بحسب ما تعود إليه بزنبوشي أقاريتو إن عادت على عام فهي للعموم وإن عادت على خاص فهي للخصوص أما ألي فلامي جنس بوع ممنية ألي فلامي جنس بوع ممنية كانت قال لي الرجل خير من المرة يعني كل رجل خير من كل امراه نخير نخير بل قوم جنسه يعني جنسي بيو لا جنسيه باشتره فلام اشكلي افراد افرادها بن لا لحزاران وبل مليونين بيو باشتره عائشه باشا حزارها كافر باشا زهراء فاطمه باشا رضي الله عنهم عنها وعن جميع الصحابيات يا مليونها كافر باشا أوان باشترين يا مصلماني إيمان لاواز باشا أوان باشترين وعن يا الرجل خير من المرأة الرجل يألي فلام جنسية يعني جنس الرجل. خير من جنس المرأة نك كل رجل خير من كل مرأة كواتا استاء ألي فلام يا استغراقية يا عهدية جنسية استغراقه عمومه عهديه حسب معهودك حسب معهودك يعني حسب ما تعودوا إليه أقل قرره أبو لاي عامه عامه و لاي خاصه خاصه لو قرره أبو لاي فريشتكان عامه و عامه لماذا قرره أبو لاي مساة تاكيك و تاكيك خاصه تايبده وأمينته الجنس وثمان جنس عامنية لابروي شتكيتيانية بس فيه جنسي شتكيانك هم تك تك كي طبعا الافلام عهدي يا عهديه جيره عهدي. شويه كينيه يا عهديه الافلام يا عهديه يا ذكريه يا حضوريه يا ذهنيه ذهنيه وثاني اللي مشكي يردوا لا يا هبي ك برانبركات بزانيتوتشي علي بسيكي كي حضوريه هذا الرجل كبر الدرجات الجوراني هذا الرجل هو حضوريه الذكريش هو بيشتر باسي أكادو بيشتر باسي أكادو بيشتر ذكري كردوها أفرمي المعرف بأل العهدية إن شاء الله الظهرون فإنه بحسب المعهود فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولة فعصى فرعون الرسولة فأخذناه أخذوا بيلا يعني شديدا أما هل باسم كنت؟ كشتان يا؟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 كشنيه الحمدنا كشنيه رونا الحمده بلغنا بلاي التابعين التابعون خير من تابع التابعي بلاي التابعي لتابع التابعي كان باشترين يعني كشنيه الله تعالى افرم العمل بالعام اشكرن بعام ايه ملزمه اي ايه بيست بعام يا بيزني رسمن افرم يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصصه بيست اشكرن بهالوبك عامه حتى بكون مخصص هيك التخصيص يا مش تخصصهك بو لان العمل بنصوص الكتاب والسنه كاشكرن بدقكان كتابو سنات واجب على ما تقتضيه دلالتها але چونك اشكرن بدقكان واجب بغيري اوي دقكان بيويستي حتى يقوم دليل على خلاف ذلك تاوكو دليليتي بلنا خير او عام عامني وخاص او كاتيم شالين خاصه اذا دقه كان خاصه يعني خاصه غير او اشهمت الله ينوتاني عام يك منهب بلقوتي خاصه خاص ني بسر عمك يا خويا امين تو بومنت الشارع قسيق قالق الخلق قساكه بالزماني وخلك قالق الخلق قساكه بالزماني الزماني لفظك عام عام وعام اجاني ناخينا سرباجيكتر لسر عام خوي ايه علينا الا بلغي و عاملو عاملا بدا بخات سر معناهيتر نيجاني ابو عليه صلاه و سلام وتوتي هي لسر ولا د لسر او بودانه فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره لسألح عموميات الشكر دوا هجلوا باروناتوا وإذا ورد العام وإذا ورد العام على سبب خاص وجب وجب العمل بعمومه أما محل خلاف اللي علماء بس أمام ذهبي الزور بي علماء الزور جارانشي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرات بوثاني لفظك عام به بهو كاري أو لفظ جوترا وتايبت به بالله أمجب براسي على إطلاقهني وكسرونيكم إن شاء الله أفرمي لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بها فيختص بما يشبهها يشبهها أشكري يشبهها به أفرمي أقر هاتو لفظك عاموك اجتيما نهبو أم لفظات بهيه وكارك تايبتي بيوسته اجبكين ب لفظ قشتي او اور ندهينو او سبب طيبتيه مجل... لبالوي... عليب... عفوان... ما بس تي بقسك قشتي نبي داي بزين بهو مكسك افرمي الا ما قال بلقهبه وما لبكبلن او عام معمنيه بل وا او عام رسول اخائك عليه الصلاه والسلام اغسلوه بالوتره بو او كسا غنجيك او قسيل وكراو بهي رودايك وكراو او قسا ابو شواه زوتراوه بو حاليو كسا اشي كاورو داول سريوتراوه قات مي كعم قشيري مكه تعميم مكه ملهبو مكساكا علي اغير دليل ولا سر امقسا اخي دا سر تشامه باش بجيواش معلومه اغير بلن ولا عليه وسلم خو المنابع العمومي يقولون حتى أقسك هار خوي وتبيتي بهي روداوك ونبو بير شكرا روداوك لأسر كسي وتراوه هو براسي دين تعطي لابه يعني آيات الظهار لأسر كيا دابزي أمن نمونيك لأسر بيهو جني دابزي بيهوك الظهار لجنك يخويك آيات الظهار لبارو دابزيوك وكتبه إجباء آيات الظهار جنكينبو شكرا لأسر دوكسي معين دابزيوه اي العبره بعموم اللفظ فكافرين والذين اوانيك كما نظي ام لفظ عام او غير ابش كابل ما تجينا ما شيء افرادي كلنا باخيه ايدابسي اقيم الصلاة, الصلاه طرفي النهاري <تصفيق> وزولفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين ذكرا للذاكرين حسب وكابلات ثانيه كما تيجينا كوردوكا نيوش بكو صدقه بكو دعاب بكو بارتو خالي ابو ريه هركس ثاني أفرمي مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهر فإن سبب نزولها ظهار أوسي بن الصامد والحكم عام فيه وفي غيره لبارك يودى بزي أوسي كري الصامد ودى بزي كظهار كلها خولي خزاني طالما حكمه عامه ابو خوي بو غيره خوش يقول الرجل لامراته انت علي كظهري امي بكرديكي بيالان بيابج نكي خوي علي اوكودايخو خوشك موابي يتر بيتر الظهار ولا سوري مجادله اخوي يقول شاء الله جاري وان بلقها يوقس عام نية تايبت بحالتها كوا بلومنا بيغمري خواد فرمي علي صلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر لبر شاك نية إسان لسفر بالرجوب سأم لفضع عام سيك ليس من البر الصيام في السفر عام زور عام ديارة كسي بلقك نابع لسفر الرجوب قريبه الشوازي قريبه الشوازي نية. اما طيبه ارد دليل طائره هيك كشي يمكن قسانه صحيته وكرك بلغم دري اصل عام يا عامنه داو علينا كان يحمد يحيى عليه الصلاه كان يبو للسفربن بيني خلق لدوري كس وكوب ونتو و شتر لبرجمه قلت انا ما شيء والله ما هاو الرجوج اما شيء هاو الرجوج كبرنا تواني ركب يلا به حماتي بكوتش ربدان سري لبرجي لبروي هاو الرجوج فصل الاخاء سلام فالمليس في السفر كوتا هلكسه حالي وكو حالي او السفر هاو الرجوج شمشره وشينه بقوه لو يهاب الرجوج ابوتي علي علي ليس من البرص صيام في السفر الخير شكه الناس سكا ببورن ناس سكا طيبه وخاصه بحالتك حالي, حالي او كو حالي او كسيه فما اشتكي له بال همان حكمه همان حكمه ككيه او كسيه رجورتن للسفر قرز به لسري همان حكمه دليل الله ان سرباري اوي عقله خوازي و ظاهري نساكش خوازي دليل ريش البهين ان شاء الله اوجهان البخاري هاتوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر بل قال سربا بلا كسب رجونا ببيغمر الله عبد الرحمن في رعبنا فيه اللهم يبر همي بروجي همي بروجونا بتهها بيغمر الله عبد الرحمن في رعب النبي همي رجوش كند بوشي ديال السارق قرزنا بوها أي آية بيغمري إخوة الله صلى الله عليه وسلم شتيئك ليس من البر الصيم في السفر خوشي هات سفر روجو جقرية كوات ليس من البر أو كاتيك يشق عليه نار حد بلا سري إذا لم يشق عليه فله أن يصوم في السفر وهو البر إن شاء الله أو بر أو كاتي إن شاء الله قرطواني أفرمي مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قال صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببير كي, كي شيء أو اقصان ابو كهم بفضل أخوة باسم <تصفيق> يعني كي... كواتا يعني كي أستاذي كواتا يعني كي نصك نعام نخاصش يعني كيف يعني لو حقوة الله يباشر مع مصائزة تووتد أما عامني ليس من البرد الصيام في السفر أقل عام بوايا أبوايا الرجل قلتني للسفر أبهي شوازي شاق نوايا وباش نوايا كتي أستاذي ناوبو بلي خاصه بوبياوا ناوبو بلي عامه بوها مسافر هاتي وجد هركسي حالي وكحالي او بياوب ند التايبه بوبياوي سردمي بيغمر عصتو سلام علين دي بيغمر خو ابو شي هاتفاي عصتو بو نهاتو لقل صحابه كان ولا لقل دوله أَجَرْ أَفْعَالَكَانِي بِيَغْمَرِ خَوَى عَسُوَةٌ لَكَيْنَا أُسْوَةٌ بُخَمَانِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَى إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى لَقَدْ كَان لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَان يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ نما عام هرك السفر بكا برنيه لبريل سر او بياوتي دا بو بياوه شكا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرات بوته لفظ عام نك بوك باريو وتراو نك بوك سبت طيبته لهو كسينه الا ما دليل البيت وكتي وكتي رسول الله عليه الصلاه والسلام الله او اي كبو قرباني دام نابو جناب فرمود او اي بو ابي من اوم بيجنوش سر بري بيجنوجي ججن يسيكي جيتريم هيا اون جوانيه جناب تفرمي لو شوكتله لا بوالي الصفات ولا بوالي كانت لي شريعتا إشتان بيك من غشنا؟ فليس منا ماسا السببي هيا هيا ماسا ما خاصة دعاما نصق عاما مان غشنا أي باسا كما الباسي أوتاني هيا ماسا السببي هيا حديثة طيب سببي هيا سببكت يا ماسا ويا, ويا بريدانه غش في التمر فليس من يا ودي من غشنا عامه عام العبره بلعمل بلعمل لا بخصوص السبب. السبب يعني من غش اي غش يعني هذا غش بها الا في التمر يعني اقل سعركه ويا اخي بيو بيج ويا اخي بيو نيا تمر بمسياريه هؤلاء باب كانوا الظاهريه يعير بس شوارين سبحانك اللهم وبحمدك